رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَ تهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تق السيئات يوما فقد رحمته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 قالالوا رَبَّّنَا أَمَ التَّنَث ننتَنِ وَأَحيي تَنَت ننتَين فَعتَرَف ن بِذُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروج مِ سَبيد ذَلِكُم بِأَهُ إذادُعِيَ اللهَّهُ وَحدَهُ كَفَرْتُم وَإشْرَكْ بِهِ تُؤمنِنُ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 فَذَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِ الْرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَلَ قَدَ جَ أَكُم يوسُفُ مِنْ قَبلوا بِِبَيّنَاتِ فَماَا زِلْتُم فيِي شََكِم مِمْ مَا جَ أَكُم بِهِ حََّ إِذاَا هَلََ قُللتُم لََ بَعَتَ اللهغُ مِْ بَعِّهِ يرَسُولَ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 كَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَ كُلِّ قَلْبِمُتَكَِّر جَبار وَقَالَ فِي الرَعَوْنُ يَا غَ مَانُ بنِليِي صَررحََّ عَّ أَبَلُور الْ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 لا جََمَ أن مَا تَدَرونَنيِي إلَهِ لَسَ لَغودَعَوَةُم فِي الدُّنْيياَا وَلَا فِيآخَِةِ وَأََّ مَ رَدَّّنَ إلىِلَ اللهَّ وَأَنَّ مَ رَدَّّنَ إلىِلَ اللَِّ وَأَنَّ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 النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول عَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّاصِ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 قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَا أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بحد رض بكب العاش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 إنِ الَّينَ يَسْتَكْتْ بِغونَ عَن عبادَتِ سََذخُلونَ جَهًاَّ مَذاَخِرين ال اللهَّهُ الذي جَعَ لَكُم الَّلَتَسكُنُ فِيهِ وََّهَا رَمُ بِصِر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 كَذٰلِكَ يُفَكُّ لِذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ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 وَنَتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَافِرُونَ